أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما جعل الأرض طررا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أئنهم الله أئنهم. أكثرهم لا يعلمون أمي يجيب المضطر اذا دعا يجيب المضطر اذا دعا ويكشف سوء مَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بين بَيْنَ يَدَيِ مُحَمَّدٍ أَيَّاهُم مَّن وَيُغَيِّرُ رِزْقَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ أَيْنَ مَا قُلْ هُوَ كُلُّ مَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْرُ اللَّهِ وَهُمْ يَشْعُرُونَ أَنَّ يَوْمًا يُبْعَثُونَ بَنِي آدَمَ كَانُوا فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ هَٰذَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ عِدَنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ احزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا في ضيق وانا تكن في ضيق نور <تصفيق> ودي نوم ان انك على الحق مبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا والمنجدين وما ات إذا وقعوا علىهم أخرجنا لهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أننا سكروا بأي ويوم انفق في الصور ففزعنا في السماوات ففزعنا في السماوات وما في الأرض إلا شاء الله وكل فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وما جاء بالسيلة فكبت وجوههم في